وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى ذا أَجَلٍ مُّسَمًّى يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا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 ولَئِنَّ أَذَقْنَاهُنَّ أَعْمَالَ أَبَعَدَ بَرَاءً أَمَسَّتْهُ لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السِّيَأَةُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِنُ الصَّالِحَاتُ أُلَاءِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُحَادَ إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ إِنَّ يَقُولُ لَوْ لَذَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ زَنْ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ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 أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا هؤلاء كي يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب ف النار موعده، فلا تكفي مريه منه، إنه الحق من ربك ولاكذب، أكثر الناس لا يؤمنون، ومن أظلم من من افترى على الله كذبا.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 وَظَنَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ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 وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادير الرئ وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بنية من ربي وأتاني رحمة من عند وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليهما إلا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم لا قُرَبٍ ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردهم فلا تنكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرني أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 أَلَا يَذِنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعْلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِبُونَ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 ويا سماء اقلقي عني وغيم الماء وقضى الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا لقوم الظالمين ولاد نوح ربهم فقال ربي ان بني من اهلي وان وعدك الحق وان وعدك الحق وانت أحكم الحاكمين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 من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ذا أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلم أما أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين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 لا تشركون من دوني فكِ دوني جميعا ثم لا تضرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بنصيتها.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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه لَّجَئْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَقَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَيْحَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء أبي عجل حنيل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 فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتاه ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إن قد جاء أمر ربك وإنهم آتاهم عذاب غير مردود ولمَّا جاءت رسولنا لوطا سيئاً بهم وضاق بين ذرع وضاق بين ذرع وقال هذا يوم عصيب وجاؤه قومه يهرعون إليه ومن قمل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهَا وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَاءً مِنْ سِجِيلٍ مَرْضُولٌ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 وأتبعوا في هذه لعمة ويوم القيامة بئس الرفض المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد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 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ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 نُومريب وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لِيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقِم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعو إن هو بما تعملون بصير ولا تركنون إلى الذين ظلموا فتمسّكوا النار فتمسّكوا النار وما لكم من دون الله من أُولئك ملاط صر.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 فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا الا قليلا ممن من انجينا منهم واتبعوا الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم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 الناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجازاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون